جَهَرَ الْحَرَامَ وَلَلْهَادِي وَلَلْقَلَائِدِ وَلَآمِنٍ مِنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ فَاذْكُرُوا <سؤال> مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَذُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا وليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل للغير الله به والمنخلقة والموقوذة والمترضية والنطيحة وما أكل السبع أَمَّنْ أَكَلَ السَّمْعَ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَاذُبِحَ عَلًا نُصِبَ وَأَنْتَ تَسْفَحُونَ بِالْأَذْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَخْلَصْنَ لَكُمْ دِينُكُمْ وَأَسْلَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ إِسْلَامَ دِينِ لَا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 قُلْ عَلَيْهِمْ وَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاكْتُبِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لهم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 فجحبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فارسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق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 أولى مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا طعيدا طيبا فانسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حره ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وافقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واستقوا الله ثم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوه وأقربوا للسقوى واستقوا الله إن الله خبير بما تعملون وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم فَطُو إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاسْتَغْفِرُوا لَهُ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ أَفَاضَ اللَّهُ مِن سَمَائِهِ قَبْلَ إِسْرَائِيلَ نَعْشَرَةَ قِيَامًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقُمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرَسُولِي وَآمَنْتُمْ بِرَسُولِي وَعَزَّرْتُمُوهُ وَأَطَعْتُمُوهُ لَأَكُنَّ لَكُمْ لأكفرن عنكم سيئاتكم ولو دخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار كمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبِمَا نَقَضُوا مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا لا يحب المحسنين ومن الذين قالوا اننا نصارى فذلنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكر به قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نورا kitabın mubi Yahudin يا قارئ الذين قاموا ان الله هو الله شيئا ان ارا ذاليه الك المسيح السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء بِذُنُوبِكُمْ بَل أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يُؤَخِّرُ مَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُنْكُسُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا يا أهل الكتاب قد جاءكم رسول ما يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا فقد جاءنا كَمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ قَائِلٌ لَّمَّا سَالِقَ قَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنبِيَاءَ قُم مَّا لَمْ يُؤْثِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ التي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَخَوَّفُوا فَدُعَاءَ الْجَبَّارِينَ فَكَانَ قَالِبُ خَاسِرِي قَالُوا يَا موسى فَإذا دَ قَلْتُمُ فَإِكُم وَالِبُ وَلَ اللَّهِي كَفَ القَاصِلَ إِنَّهَا هُنَاقَعٌ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْنُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ فَاسِقِينَ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين واتل عليهم لبأ ابني آدم بالحق القربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال انما رزقنا الله من المستقل لا ان بسط الي يدك فقت لي ما انا ببسط يدي اليك لاقتلك ان اصاف الله رب العالمين تَغُؤُ أَبِي اسْمِي وَاسْمِكَ فَتَكُونُ مِنَ الْأَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ فَقَتَلَ أَخَاهُ نَفْسَهُ قَتَلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ فَدَعَا اللَّهُ رَعْدًا يَدْحَسُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُلْسَؤُكَ أَخِي قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ إِلَّا أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ, الأرض فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ ثُمَّ إِنَّكَ فِيرًا مِنْهُمْ ثُمَّ إِنَّكَ ذِكْرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ مُسْرِفًا dünyə um. سَنبَيِّنُ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ تَفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَسْتَمْتُوا بِهِ لَيَسْتَأْنِفُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمِ وَكَبِيرٌ مِنْهُمْ وَعَلَيْهِمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يُرِيدُونَ أَنْ يُخْرَجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَالِدِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ نَقِيمٌ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً كتبان كالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاد من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلمون يَوْمَئِذٍ مَا يَشَاءُ وَيُؤَخِّرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَلا يُحَرِّكُونَ لَا يَحْزُنُ كَذَلِكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ يحركون الكلمة من بعض مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فاخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب معظيم سماعون للكذب أكالون للسحس فإن جاءوك فهتم بينهم شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولونها في هوجو ومنر يحكم به النبيون الذين اسلموا للذين هادوا وربانيون والاحبار وربانيون والاحبار بما استوه من كتاب الله وسموا عليه شهدا كاشؤن ما سفحون ولا تشتروا بآياتي ثمنًا قليلا أَم َلَمْ يَحْكُمُ دِينًا أَمْ زُلْذِلُوا فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَكَسَبُوا عَلَيْهِمْ ن بِالع وَأَ فَ بِأَن وَأَ فَ بِأَم في وَأُذُونَ بِالأُد وَالسَِّ بِالس وَالجوحَكِ صاص فمَن تَصَ الدَّقَ بِه فَهُكَفَارةَُّ وَلَلَم بِمَا زَل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيس بن مريم مصدقا لما بين يدين من التورا وآتينا وَذقَل مَا بَلَ يدَهِ مِ الشورك وَهُودَ وَمعوَاتَ متَّق وََحكُم أَْن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 لِكُل جَعَلنا مِنكُم شِرعتاً ولهجةً وَلَئِن شَاءَ اللهُ لَجَعَلَكُم أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِنَّ اللَّهَ مُرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَأَنحُكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ الله وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَهُمْ ما أنزل اللَّهُ إليك فإن تولوا فعلا أن ما يريد الله أن يطيبهم ببعض ظنوبهم وإن كثيرا من الناس فحكم الجاه يسيدون اَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِفَتْحٍ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَاسْتَبْشِرُوا عَلَى مَا أَشْرُوا فِي أَنفُسِهِمْ لَا أَمَّا لَهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ يَا ذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم سلاء ذلك قضل الله يؤتيه من يجب Yeah واتخذوا دينكم هجوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هجوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الفتاب هل تنقمون منهم قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواد تَبِين وَإِذَا جَاءُوكَ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَخْتَمُونَ وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وانتهموا الصح لا بئس ما كانوا يعملون لولا ينههم ربانيون والاحبار عن قومهم الاسموا انتهموا الصح لا بئس ما كانوا يصنعون وقال اليهود يا لله مغ فَأَيْدِيهِمْ وَالْعِنَابُ بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُمَا مَبْسُوطَتَانِ فَطُعِمُوا كَيْفَ يَشَاءُ وَلَا يُنْزِلُ نَفِيرًا مِّنَ الْمَاءِ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا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 الذين امنوا والسلقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا ادخلناهم جنات نعيم ولو انهم اقاموا التوراة أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك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 قيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا Fəla fəəsə aləl qawm, ləkiyəfirəm Ən ələzīn əman ələzìn ələzīn ələzīn ə az əlçəp Ələxən ələz indirəm, ələzīn ələzīn ələzīn ələzīn ələzindir,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 فَرِيقٌ كَذَّبُوا وَفَرِيقٌ يَقْتُلُونَ وَحَسِبُوا أَن لَّن تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا الله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل عبد الله ربي وربكم Bismillahirrahmanirrahim faqad harrama Allahu alayhi aljanna wama owahum nar wa mali dhalimin min ansa laqad kafar allatheena qalu inna Allaha thalatha thalatha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 مَا الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَ يَأْكُلُ التَّّعَامَ أُنْذُرْكَ كَيْفَ بَيِّنَ لَهُمُ الْآيَاتُ ثُمَّ انْغَرَّ أَنَّهُمْ لَا قُلْ أَأَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَصُدُّوا عَنْ دِينِكُمْ مَحَارِقَ وَلَا تَسْتَبْدِلُوا فِيهِ تَغْيِيرًا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 بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون فرى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لَذِينَ إِسَاءَ قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هم خَالِدُونَ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اسْتَحْفَظُوهُمْ أَوْلِيَاءَ لكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عذاوة للذين آمنوا اليهود والذين أشرقوا وَل تَجددًاَّا أَقَابَهُمَّ وَدَّتَ لِ الذيينَ آممَنُدْ الذيينَقالَاُ إَِّ نَصَارَاف ذَلِكَ بِأََّ مِنهُم فِ السسينَ وَرحبَانَ وَأََّمُم ل يَسْتَك بِرُون فراء عينهم تفيض من الدمع مما عركوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق وَلَا تُقْنِعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَسَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبا فيما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يعافذكم الله ويأخذكم بما عقذتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو, كسوتهم أو تحرير رقبه فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَإِن كَانَ مِسْكِينًا فَنَفَقَةٌ تَخْفِيفًا مِّن رَّحْمَةِ رَبِّكَ وَلَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العذاوة والبغضان في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا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 ثُمَّ ثَقُوا وَآمِنُوا ثُمَّ ثَقُوا وَأَحْسِنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ ورماحكم. مَن يَعْلَمُ اللَّهُ مَن يُفْضِيهِ لِلْغَيْبِ فَمَن عَسَىٰ أَن يَأْتِيَ بِذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حرم وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَاتُ قُرْبَةٍ مِّنكُم هَدْيًا بَالِغًا الْكَعْبَةِ أَنْ كَفَرَ رَأْسٌ طَعَامُ مَسَاكِينٍ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامٌ لِيَجُوعَ وَلَا أَمْرُهُ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دنتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون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 وَأَنَّ اللَّهَ هَادِ كُلِّ شَيْءٍ عَلِيمْ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ مَا عَلَى الرَّسُولِ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ قُل لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم فسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفى الله عنها والله رفور حليم قَالَتْ سَأَلَهَا الْقَوْمُ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ دَخِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَا كِنْ وَلَا كن الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا, قالوا حسبنا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا لَا آبَاءُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ وقم بما تنتم عملون يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه ثنان حين الوصيه اثنان ذوى منكم او اخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبثوا لهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا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 من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما عسدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنا يُشْهِدُ بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَم يَخَافُونَ أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ يَوْمَ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 إذ أيستك بروح القدس تكلم الناس في المهج وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والثورات والإنجيل وَإِنْ تَخْطُ نُقُمٌ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَكَانَ فَكَفَّفُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَأُصَوِّرُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِنْ تُخْرِجِ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذْ أُحِيتَ إِلَى الْخَوَارِ فِي بِرَسُولِي خَانُوا آمَنَّا وَأَشْهَدُ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ لَيَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ علينا شَمَّ مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اسْقُطْ لَهَا إِن كُنتُمْ لآمِنِينَ قَالُوا نُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِنها وَاطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمُ أَن قَدْ صَدَقْتَ فَنَكُونُ عَلَيْهَا مِنَ قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك ونزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعض منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا قُلْ إِنَّ نَفْسِي وَكَفِيَ رَبِّي وَأُمِّي إِلَٰهٌ هَيِّنٌ مِنْ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتَ تَقُولُهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتَ فِيهِمْ فَلَمَّا تَرَصَّيْتَنِي كُنْتَ فِئًا عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُ إن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها